An Nabi awal bilmu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arham bagghum awal bbagghin fi kitabillahi min mu'minin wal muhadirin illa antafgalu ila awliyakum Kan zhalik fi al-kitab mas'ourah, wa'iz a'khzn min an-nabiin miithaqhum wa min ka wa min nuhun wa ibrahim wa musa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 Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berada di atas segala tempat. Janganlah kamu berpura-pura sebagai orang yang tidak beriman. Sesungguhnya Allah berada di atas segala tempat. Janganlah kamu berpura-pura sebagai orang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 Wahai mereka! Apa yang mereka dapatkan? Hanya iman dan tauladan. Dari orang-orang yang beriman, ada yang beriman dan berlaku seperti yang Allah berjanji dan berlaku seperti yang Allah dan berlaku seperti yang yang beriman dan berlaku seperti yang Lajizi Allahu Sadqin bisedqihm, wyauthib almunafiqin insha'aa auyatub alaihim. Inna Allaha kana gfar al-Rahimah, wrad Allahu al-lathin kafaru bghayyihm, lam yanalu khairah, wkafl Allahu al-mu'minin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 Wakah Allah Ala Kulli Shayin Qadirah, Ya Ayyuhan Nabi, Qul Azwajik In Kuntu Ntaridin Al Hayat Al Dunya, Wazinat Fata'ala'in a'mat'ikunna wa asirikunna sara'han jami'la; wa in kuntu ntaridan Allah wa rasuluh wa da'ar alakhirat; fa in Allah Ya nisa' An Nabi' Maa yaiti min kunnabi fa'ishatim mubayyinatee yuza'afla hal ghabu zighfeen, wakana zalka'alal laahi Womai yqnut min kunnalillahi wa rasulhi wa ta'aml salihan nqatha ajrha marta'in nqatha ajrha marta'in wa agtdena يا نساء أَنبيّ لستنك أَحَدٍ مِنَ النِّسَاء إِنّي تَقَيتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا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 و تخفي في نفسك ما الله مبديه و الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها و طرز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 Wabshiril mu'minin bainnallahum min Allah fadzln kabira, ولا تطيل kafrin walmunafiqin ودع أذاهم وتوكل على الله وكافى بالله وكيلا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 Wahai saul, jika kamu bertanya kepada mereka tentang apa, mereka akan bertanya kepada kamu tentang apa yang di luar halaqah. Itulah yang aku bersihkan hatimu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 ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته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 Ina ardzna al-amanat al-samawat wal-arz wal-jibal, faabyn ayyi yahmilnha, faabyn ayyi yahmilnha, waashfaqn minha